برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الا نفقد قلوبنا اللهم انا نسالك الا نفقد قلوبنا اللهم انا نسألك الا نفقد قلوبنا اللهم انا نسالك تصير عباداتنا اعتيادات نتعود عليها وقلوبنا مفقوده بعيده عنها اللهم رد إلينا شعورنا وإحساسنا اللهم اجعل تقواك يا ذا الجلال والإكرام أملا وشوقا يملأ علينا جوانحنا برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا وارزقنا برحمتك صدق النية وإخلاص العمل اللهم أمين يا رب العالمين أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه إلى الله عز وجل بخصلة من خصال الخير ضاعف الله له ثوابها أضعافا كثيرة ومن أدى فيه فريضة ضاعف الله له ثوابها أضعافا كثيرة وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان عتقا لرقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا من في فيه من وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار الخاسر من خسر فيه رحمة الله فإذا أقبل هذا الشهر فإن الله ينظر إلى تنافسكم في الخير فأروا الله فيه من أنفسكم خيرا كثيرا فأروا الله فيه من أنفسكم خيرا كثيرا واسعوا إلى الله عز وجل هذا شهر إذا بدأ نادى المنادي في أوله أن ياباغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر شهر تصفد فيه مرضة الشياطين ويخلى فيه بين الإنسان وبين نفسه ليعلم أأمارة هي بالسوء أم لوامة على ترك الخير اللهم يا ذا الجلال والإكرام بقي يوما فقط يا رب بل أقل من يومين يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تحرمنا اللهم بلغنا رمضان اللهم لا تجعلنا من المحرومين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم, بلغنا رمضان اللهم, بلغنا رمضان اللهم قد اعددت لعبادك فيه اعدادا كبيرا من الفضل والرحمات والخيرات يا ذا الجلال والإكرام ولا تحجزنا عنه يا رب العالمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم يا ذا الجلال والاكرام ادخلنا فيه راشدين وحين تخرجنا منه وحين تخرجنا منه اخرجنا منه فائزين اللهم من النار اعتق رقابنا اللهم إنا عبيدك عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك يا رب أعتق من النار رقابنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنزل ونخزى اللهم لا ولي لنا إلا أنت ولا رب لنا إلا أنت ولا إله لنا إلا أنت أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين اللهم هبنا قلوبا لنشعر ولنحس ولنتذوق اللهم إنا نسألك ألا ندخل رمضان بقلوب ميتة اللهم أحيي قلوبنا اللهم أفض عليها الإيمان اللهم اشملها بالتقى يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من أن ندخل إلى حوض رمضان وقلوبنا في مواد اللهم علمنا كيف نصل إليك اللهم علمنا كيف نصل إليك اللهم علمنا كيف نصل إليك يا ربي القرآن كلامك كتابك قولك اللهم اجعله ربيع قلوبنا اللهم اجعله حياة قلوبنا اللهم اجعله روحا تسري في قلوبنا وفي أبداننا اللهم إنا نعوذ بك من أن نجعل أن نتخذ هذا القرآن مهجورا اللهم اجعله روحا لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا رمضان شاهد لنا أو علينا اللهم لا تجعله شاهدا علينا اجعله شاهدا لنا يا ربي لولا اللهم اهتدينا لولا الله ما هدينا الله ما هدينا اللهم انا نسالك هداك اهدنا الصراط المستقيم اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اللهم انا نسألك ان يكون رمضان شاهدا لنا بهداك يا رب لو وكلنا انفسنا إلى طاقاتنا وإلى أعمالنا ما بلغنا من رمضان شيئا وما شهد لنا بشيء ولكن نهذاك وعونك إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أعنا على الطاعة برحمتك يا أرحم الراحمين لا تكلنا إلى أنفسنا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا اللهم إنا نعوذ بك أن تتحرك بالعبادة أبداننا ولا تتحرك لرحمتك ولعبادتك قلوبنا يا رب العالمين اللهم أحيي قلوبنا وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا كريم اللهم بلغنا رمضان اللهم, بلغنا رمضان. اللهم لا تحرمنا من الدخول فيه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وتقبل منا وجعلنا من الخاشعين المخبتين المنيبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أمين أيها الأحبة هذا الشهر أنا قلت لحضراتكم من قبل هذه الكلمة المهمة جدا. الناس تتصور أن رمضان شهر لحركة الأبدان وأن الإعداد لرمضان هو إعداد البدن للقيام وإعداد البدن للصيام وإعداد البدن للصلوات وإعداد البدن للقرآن الإعداد لرمضان إعداد القلوب أصلا إعداد القلوب أولا أن تكون القلوب مشاعرة تشعر تحس حتى تدخل رمضان تشعر أنها تقترب من الله عز وجل رمضان كل الناس كل المسلمين معظم المسلمين بلاش كل معظم المسلمين يأتي بعد رمضان ويقول لأهل, الـ الـ لأهل العلم الشرعي يقول له لماذا نفتر بعض رمضان لماذا ومن عجيب الأمر أننا كنا نتناول هذا بعد رمضان أو في الأسبوع الأخير من رمضان أو أنه لماذا يفتر الناس بعد رمضان من قال هذا حتى لا نقع بعد رمضان لازم نعرف من دلوقتي إيه السبب لأن فتور الناس بعد رمضان له سبب واحد فقط أسباب كثيرة نجتهد بها لكن الفطور بعد رمضان وسقوط الهمم بعد رمضان لها سبب واحد فقط هذا السبب الذي هو موجود باستمرار بعد رمضان ويأتي الناس ليشتكوا منه هو أن الناس تعامل رمضان بأبدانها يقوم الليل يصوم النهار يفتح المصحف لينجز الورد ويختم القرآن مرة ومرة أخرى في التهجد ومرة ثالثة في العشر الأواخر فيحمل بدنه ولكن قلبه غائب فهو يعامل البدن والقلب منحا ومغيب فاللي بيحصل أنه يتعب البدن بغير ما تحتمله طاقة القلب لذلك يأتي بعد رمضان خلاص أخرج كل طاقة البدن والمسألة كما يقولون ديون أتعبت البدن بأكثر من طاقته فالبدن يبدأ في استرداد ما أنفقه من الطاقة بعد أن مضى زمن القلب البذل وزمن الجهد يبدأ في استرداد هذه الطاقة بعد رمضان فتكون النتيجة أنه ينام وأنه يزهد في العبادة بلاش يزهد لا يستطيعها لا يجد الطاقة عليها طب ما هو الحل؟ الحل واضح وضوح الشمس في رابعة النهار لو عاملنا القلب فأحييناه أصبح القلب هو الذي يحرك البدن هو الذي يحرك إلى القرآن هو الذي يحرك إلى القيام هو الذي يحرك إلى الصلاة هو الذي يحرك إلى الإنفاق فلا تشعر بعبء لعبادات البذن لا تشعر أنك تعبت من القيام بل أنت متشوق إليه يدعون ربهم الله تعالى يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه انظر إلى القلب قلب متوهج متأجج بهذه الصفة الموجودة فيه لذلك هو يؤدي أنه قائم قانت آناء الليل ساجدا وقائما لكن بدافع من قلبه الله عز وجل يقول عن القائمين تتجافى جنوبهم عن المضاجع تبعدوا أجسادهم عن السراير عن الأسرة يدعون ربهم خوفا وطمعا القلب فيه وهج فهو يؤدي بدافع القلب لذلك ينتهي رمضان عند الذين يفترون بأن أجسدهم تعبت لكن ينتهي رمضان عند الذين يعرفون كيف يعبدون الله بأن قلوبهم حية حاضرة فيزدادون لله عبادة ويزدادون لله ولذلك فإن كما قيل إن من قام ليلة عيد الفطر وعيد الأضحى لا يموت قلبه يوم تموت القلوب ليه؟ لأنه كان يقوم في رمضان فلما انتهى رمضان واصل العبادة في ليلة العيد وظل يقوم لربه المهم أن تخرج من رمضان بهذه الطاقة الهائلة لذلك أيها الأحبة كلمت حضراتكم وأنا اليوم كنت أوشك أن أعود إلى موضوعنا ولكني ما استطعت كلمت حضراتكم كيف ندخل إلى رمضان ثم كلمت حضراتكم في اللقاء التالي عن كيف نخرج من رمضان وفي كل مرة قلت إن العملة التي نتعامل معها هي إحياء القلوب ثم جلست إلى نفسي أفكر قلت هل يا ترى أنا أرشدت الناس ما معنى أن يعامل القلوب في رمضان هل يا ترى دللت هؤلاء السامعين ما معنى أن يعامل القلوب في رمضان لذلك استغفرت الله عز وجل ووقفت وقررت أن يكون لقائي معكم اليوم حول ثلاثين ثلاثين ثلاثة وقنبها صفر حول ثلاثين ثلاثين معنا من المعاني القلبية التي تدلكم على أن العبادة في رمضان ليست مادية وليست بدنية وإنما هي معاملة قلوب لكن لو فقهنا لو فقهنا لو, علم لو علمنا لو أدركنا لو فهمنا نعامل العبادة معاملة القلوب فإذا عاملنا العبادة معاملة القلوب حايت قلوبنا وخرجنا فائزين ان شاء الله يا رب العالمين وإن عملنا العبادة معاملة الأبدان رسبنا وفشلنا وضعنا لذلك فإنني أريد اليوم طبعا أنا متأكد أن الوقت لا يكفي لثلاثين لكن بقدر ما يكفي الوقت سأتناول معكم ثلاثين ملمحا ست... ولكن قبل أن, أبدأ قبل أن أبدأ سترون أنه في كل ملمح من الملامح الثلاثين جميعا بدون استثناء سبحان الله المقصود في العبادات الرمضانية هي القلوب وليست الأبدان أيها الأبدان مقصودة لكن تبعا الأبدان مقصودة لكن خدما الأبدان مقصودة ولكن لاحقا لاحقة يعني إنما القلوب يعني عبادات رمضان مبنية على القلوب وخلوني أبدأ في ضرب الأمثلة حتى ندرك الوقت وحاسبوني لو وجدتم أن هناك عبادة من عبادات رمضان من الثلاثين عبادة أو بقدر ما يسع الوقت الأمر فيها لا يتعلق بتحريك القلوب لا بتحريك الأبدان مثلا عندكم رقم واحد مثلا تعرفون أن من فطر صائما كان عتقا لرقبته من النار من فطر صائما يعني ساعة الافطار مش من فطره في النهار من فطر صائما يعني عند المغرب كان عبقا لرقبته من النار ومغفرة لذنوبه وكان له مثل اجر الصائم من غير وانتم تعرفون ان الصوم لي وانا اجزي به فمثل اجره شيء لا نعرف له نهاية امر لا منتهى له نعرفه آآ آآ لذلك كان له مثل أجره من غير أن ينقص ذلك أو أن ينقص ذلك من أجل الصائم لكن على كل حال طيب أنا كمسلم عادي إيه اللي بنعمله مئة مليون ولا ألف مليون مسلم يظنون أن هذا الأمر أمر مادي يقول لك الصائم عند الفطر عطشان جعان فأنت تعطيه تطبخ له حاجة بسيطة تعطيه إنما عندما تفاجأ بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسن هذه السنة يقول شيئا في الحقيقة لا يكاد يسد الجوع لا يكاد يسد الجوع وهو إنه يعطي الله الله هذا الثواب من فطر صائما بصرف النظر عن قولنا في خطبة سلمان التي رواها سلمان يعني أنا أريد للإخوة الذين يعرفون مسألة تقدير الخطبة المروية عن سلمان الفارسي انهم ينحوا هذا الكلام انا لا اقصده في هذا اللقاء خلوني بس استرسل مع اخواني في هذه المعاني الوردة من احاديث صحيحة دون ان يزاحمكم حديث فيه كلام انما اتكلم عن نعم فاقول ان الله يعطي هذا الثواب من فطر صائما ولو على شربة ماء شربة ماء طب ما شربت الماء مبذولة لكل الناس افتح صنبور المياه الحنفية واخذ منها شيئا من الماء وقول له اتفضل ربنا يتقبل فيأخذ مني شربة الماء ويشرب وهو كان يستطيع ان يفعل ذلك فيعطيني الله مثل اجر الصائم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما ولو على تمرة بلحة صغيرة اذا الأمر لا يقصد به حتى الجانب المادي طبعا لا شك أن الله إذا أشبعت الجائع وإذا أرويت العطشان كان الأجر أكبر لكن معنى ذلك أن المقصود ليس مادة وكمية الطعام والشراب وإنما المقصود روح المودة والمحبة التي تسري بين المسلمين المقصود قلب يذيقه الله يشعره الله بروح المودة والونس تذهب إلى شخص تقوله ربنا يتقبل تفضل وتعطيه كوبا من العصير تعطيه شيئا ولو بسيطا وربما هو يمد يده في جيبه ويخرج قطعة من الحلوة ويقولك تب تفضل دي مني هذه الروح التي تنمو والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا فكأن رمضان يعطي ويسري هذه الروحة بين المسلمين إنك لو أعطيتني نصف بلحة أو أعطيتني كوبا من الماء ما أعطيتني شيئا لا أملكه ولكنك أعطيتني روحا رأيت بسمتك وإشراقة روحك أحببتك أحببتني فكان هذا التحاب رجلان تحابة في الله أو امرأتان أو يعني رجلان هذه ليس الذكور وإنما مسلمان تحابة في الله فهذا الحب في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله اجتمع عليه ولو عند هدية الإفطار وتفرق عليه هذه الروح أيها الإخوة هي عبادة تفطير الصائم وليست الناحية المادية كما رأيتم لو كانت الناحية المادية لقال النبي صلى الله عليه وسلم من أشبع صائما من, من, من أعطى للصائم ما يكفل له أن يصوم يصحر صحورة كويسة وإنما المقصود روح المودة المسألة الثانية أو المثال الثاني هل رأيت أن للصائم هل علمت هل فقهت هل أدركت أن للصائم عند فطره حين فطره دعوة ما ترد لا يردها الله عز وجل ثلاثة لا يرد الله دعوتهم من ضمنها وفي رواية من روايتها الصائم حين يفطر الله طيب حين يفطر لماذا يا رب انظر لماذا يتقبل الله دعوتك في هذه اللحظة لحظة أذان المغرب اسمع العجب اسمع لتشعر بقلبك يأتي من بعيد اسمع لتعامل تلاتين يوم جايين علينا اسمع من قبل انا العصر كنت صائب الظهر كنت صائم طبعا طول اليوم صائم فأقول اللهم اللهم اللهم وأدعو والصائم في وقد ورد أيضا أن الصائم في, في صومه يستجاب دعواته لكن عند فطره انا كنت طوال اليوم فاضي فأعد ربنا وأستغفر وأسبح إنما لما أذن لصلاة المغرب صار الحرام علي لو الطعام والشرب وشهوة صار حلالا كنت من قبل لا أستطيع أن أمد يدي إلى لقمة من الطعام آكلها ولا إلى شربة من الماء أشربها كان ممنوع فكنت فاضي أدعي أدعو الله إنما الآن أصبح بإمكاني أن أمد يدي إلى الطعام وإلى الشرام فإذا ما ارتقت روحي في هذه اللحظة وقلت اللهم إني كنت طوال اليوم أمتنع عن الحرام اللي هو الطعام والشراب حرام في نهار رمضان من أجلك ولكنني الآن أمتنع عن الحلال عن الحلال بعد إذ جاء الحلال أصبح الحلال ولكني أمتنع عنه اختياراً كنت أمتنع عن الحرام جبرا واضطرارا أما الآن فأنا أمتنع عن الحلال اختيارا وتعبدا لسبب واحد يا رب إني أسألك أن تكرم أبي بالغفران وبرفع درجته إلى الفردوس الأعلى يا رب العالم فتكون النتيجة بهذا أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه هذه الطاقة التي جعلتني امتنع عن الحلال مش عن الحرام من اجل اني اعلم اني اقدم ذكر الله واني اقدم اعرف ان الله مستجيب للدعاء اقول يا رب كنت اقدر اكل دي لك ان كان حرام انما الان حلال ومع ذلك قبل ان اضعها في فمي فانني يا ربي اقول لك يا ذا الجلال والاكرام اني سواختر هذا لنصف دقيقة اقول لك دعوة فالله يقول من تذكرني في هذا الوقت لا ترد دعوته كائنة من كانت انظر الايه فاصل ليه يا استاذ حمدي فاصل يا اخواني هنعمل ايه عمرنا لله اتفضل باب الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعمل ايه في الناس دول الحقيقة الفاصل ده شيء صعب جدا لانه يعني يقطع استرسال الانسان احيانا لكن على كل حال هي طبيعة عشان تعرفوا طبائع الامور يعني. ايها الاخوة في ماذا كنا في فاصل تاني استاذ الحمدي ولا ده اخر فاصل طيب عشان بعد كده هنفس الناس يعني <تصفيق> احنا كنا بنتكلم فيه اخواني نحن نتكلم عن أن كل عبادة من العبادات التي ورد بها القرآن ووردت بها السنة عن رمضان هي عبادة يقصد بها حراك القلب وليس مجرد أداء البدم خلاص احفظوا القملة دي عبادات رمضان كل عبادة منها يقصد بها حراك القلب وليس أداءات البدم والبدن يؤدي تابعا لروح القلب ثم قلنا اننا سندخل في كل عبادة من العبادات سنضرب امثلة ونماذج سنجد من خلالها ان هذه النماذج الكثيرة المت... المتكاثرة كلها المقصد والجوهر فيها كما ورد في السنة وكما جاءت بها النصوص هو تحريك القلب من ضمن هذا وهو المثل الثالث حتى الآن مسألة مفاجأة أن نية الصيام هي عمل يومي يعني لا يصلح أن يكون على الراجح طبعا على الأرجح ان, أن تكون نية صيام شهر رمضان نية واحد لا ما ينفعش ما ينفعش واحد ييجي في أول رمضان ويقول نويت الصيام رمضان ويبقى خلاص نية تكفيه وإنما يلزمه تجديد النية في كل يوم قبل الفجر كل ليلة قبل الفجر لو الفجر الدن هو لم يجمع شوف كلمة يجمع نية أن يجمع قلبه وتوجهه لله ينوي صيام الغد لأنه لو كانت النية الواحدة تجزئ عن رمضان كله كان يبقى ليغطر أي يوم في رمضان عليه يعيد رمضان كله لأنه هو صامه كله عبادة واحدة بنية واحدة فلو عرض له عارض فطر يوم يوم يقضي الثلاثين يوم أو الثلاثين يوم كله وإنما الصيام الراجع الأرجح فيه من أقوال العلماء هو أنه يجدد النية في كل يوم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل من الليل قبل الفجر يقول بقلبه انتم عارفين ان السنة في النية في مثل هذه الحالة في سنن في بعض الحالات المخصوصة انما المبدأ العام هو من ضمن نية الصيام انه لا يحرك لسانه بل يجمع قلبه هو معنى النية ايه مش معنى النية ان انا ناوي صوم بكرة فطبيعة صحرت ونمت وقعدت وصبحت صايم وانما النية هي اجتماع القلب لتقدم لله يعني عمل تقدمه لله بقصد العبادة فانت تقول انا نويت لك يا ربي النية الصيامة غدا زي نويت الحج واحرمت به الله تعالى زي نويت اصلي الظهر ليس باللسان وانما حركة القلب فإذا ما عرفت أنك في كل ليلة من الليالي مطالب أن تسجمع قلبك أدركت أن الأمر ليس تعود أن رمضان جاي من طبيعي عارف أننا سوف أصوم كل يوم ما هو طبيعي إحنا بنجتمع ونتسحر صحيح العلماء قالوا أن السخورة إذا كانت معه تهيئ القلب للصيام في اليوم التالي يمثل نية إنما السنة أن تجمع أن تستحضر القلب أنك تقدم لله عملا شوف نية بقى جاية منين أنني وربي انا أقدم لله عملا اسمه الصوم العناصر دي هي دي اللي اسمها النية القصد التوجه فإذا بالإسلام يقول لي في كل ليلة عليك أن تكرر نفس النية الجمع نفس استحضار القلب لتقدم العمل لله رب العالمين هل ترون شكا في أن هذا الأمر معناه أنك إنما تجمع القلب لله رب العالمين في كل ليلة لتحضره لهذا باستمرار باستمرار لذلك هذا المثال يقول لك إنك في كل ليلة توجه إلى قلبك خبطة بسيطة كده بتخبط على الباب يقول له اصحى يا قلبي انك غدا ستقدم اليوم بكامله لرب العالمين المثال الرابع <تصفيق> الذي اريد ان اضربه انك تعامل رمضان معاملة الانسان اللي بيسرح في معنى خطير جدا معنى وردت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ومعنى يجعل كما نقول شعر راسك يؤف يقول النبي وعلى فكرة بالمناسبة عشان تعرفه مسألة اني ادرك ما اودعه الله من سر في بعض الايام هذا من رحمات الله التي فقدتها امم كاملة يعني تصور ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان اليهود شوف اليهود بقى امة كاملة بني اسرائيل واليهود وامم واجيال يقول ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على ثلاثة أشياء أنا الحقيقة لما أسمع كده أقول لازم الأشياء الثلاثة التي حسدتنا وغارت منا وتحرك قلبها واحترق غيرة مننا اليهود لازم أشياء ضخمة جدا يعني مثلا على تنزل القرآن الكريم مثلا على القرآن وإنما تجد أن هذه الأمور الثلاثة هي أننا هدينا إلى مواضع هم ضلوا عنه لم يعرفوه والمسلمون عرفوها وأدركوها ووصلوا إليه فمثلا يقول ما حسدتكم اليهود كما حسدتكم على ثلاثة أشياء وفي الحديث الثاني الرواية الأخرى على شيئين الأشياء الثلاثة دي هي أنكم هديتم إلى يوم الجمعة وضلوا عنه كانوا بعملوا الجمعة زي الحد والاثنين والاربع والخميس والثلاث والاثنين ما يعرفوش جمعة مثله مثل باقي الايام وفيه اودع الله رحمة الاسبوع اليوم الذي لا تسعر فيه النار عيد الارض وعيد السماء كذا كذا كذا وهم سيبين عادي وعاديين يعني اضل عنه الى يوم سبتهم والامر الثاني التأمين خلف الامام يعني من صورة الفتحة كلها مش الصلاة كلها أنكم تقولون آمين الإمام بيقرأ الفتحة إلى أن يقول إهدئة اه الصلاة المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فنقول آمين فإذا باليهود يحترق قلبها حسنا على المسلمين أنهم عارفوا هذا الموضع أن هذا الموضع موضع تأمين الكون الملائكة تؤمن خلف الامام أمم الملائكة وكما ورد أن ليلة القدر ينزل فيها من الملائكة عدد بعدد حصى الأرض بعدد الحصى الموجود في الأرض عدد الملائكة التي تنزل في ليلة القدر بعدد الحصى الموجود في الأرض تمتلئ ملائكة فإذا ما أمنت الملائكة خلف الإمام قال النبي صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فاليهود احترقت قلوبها لأننا لم لأننا لأنها لم تدرك فضل التأمين في هذه اللحظة خلف الإمام وهم لا يفعلونه في صلواتهم والمسألة الثالثة إحنا قلنا الجمعة والسلام السلام التسليمه في الصلاه او قول السلام هذه يعني احترقت لأن السلام هو وعد الله للمؤمن في الاخره حتى لهم دار السلام عند ربهم لهم السلام عند ربهم فاذا يعني مجرد أن توافق عباداتنا الموضع الصالح الطاهر المتقبل هذا في حد ذاته قضية كبيرة فإذا جاء هذه النقطة الخامسة مسألة رمضان فإن رمضان شهر غافلت الأمم عن فضله وإنما هو خصوصية لهذه الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كما ترى القرآن حين سأل أين رمضان قال الذي أنزل فيه القرآن والقرآن أنزل لهذه الأمة جملة واحدة من السماء إلى الأرض ثم فرق بعد ذلك من بيت العزة في الدنيا على الحوادث والأحوال كما يعني في مقام أوسع نتناول مثل هذا إنما إذن الخلاصة أنك تعامل رمضان على أنه الشهر الذي غفلت الأمم عنه أحيانا والله يشعر الإنسان أنه يبكي ويتزلزل أنه هدية إلى رمضان عرف أن هذا شهر مهم إنما بقية الأمم غدا وبعد غد لا تشعر بأن هناك تميزا لهذا الوقت زي زي غيره إيه الفرق الفرق بين يوم الثبت والحد اللي جيينه بين النهاردة وبكرة لا يعرون فارقا ولذلك مجرد أن دلنا الله عز وجل على موضع الطهارة ومضاعفة الحسنات والنقاء والعتق من النار هذا هدى من الله وقد أضلت عنه أمم بالملايين يهود ونصارى ومن سبقهم لا يعرفون والعلماء لهم تحقيقها الليلة القدر ليلة اختصت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم هي ليلة كانت موجودة والراجح أنها ليلة اختصت بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم فإذن معنى الهداية إلى هذا الوقت الذي تعبد الله فيه كان ممكن تكون عبادتك ضخمة و ولكن في شهر آخر إنما أن تهدى معرفة الوقت هذا معنى يحرك القلب لذلك النقطة التالية أو المثال التالي هو مسألة أن رمضان السبب في الفضل فيه السبب في فضل رمضان هو القرآن تنزل القرآن فيه هو إيه اللي خل رمضان أفضل اوقات العام ما الذي جعل رمضان أفضل اوقات العالم؟ العام هو نزول القرآن القرآن يا إخواني هو كتاب كلما ارتبط بشيء جعله الله أفضل شيء وأظن هذا شيء متكرر سمعتموه كثيرا أن الله جعل النبي الذي أنزل عليه القرآن هو أفضل الأنبياء وجعل الأمة التي نزل عليها القرآن خير أمة أخرجت للناس لأنها أمة القرآن وجعل الجيل الذي نزل فيه القرآن خير الناس قرني القرن اللي تنزل القرآن فيه الصحابة مع أنه معظم حياتهم أو يعني حياتهم قبل نزول القرآن كانت جاهلية وأصنام وخمر وربا وزنا وميسر انما أصبحوا خير الناس خيرا حتى ممن لم يقع ابدا في خمر ولا زنا ولا ربا بسبب تنزل القرآن على هذا الجيل وجعل البلد الذي نزل فيه القرآن أفضل بلاد الدنيا مكة خير بقاع الأرض وجعل الملك الذي يتنزل بالقرآن هو أمير الملائكة وخير الملائكة وخير الخلق بعد النبيين وجعل اللغة التي تنزل بها القرآن لغة أهل الجنة جعلها لغة أهل الجنة وجعلها اللغة الفضلة على بقية اللغات وجعل يعني ما من شيء ارتبط به القرآن إلا جعله الله أفضل شيء ومن هذا أنه لما نزل القرآن في رمضان صار رمضان أفضل الشهور ولما نزل القرآن في ليلة القدر صارت ليلة القدر خيرا من ألف شهر من عمر كامل هذا الكلام يقول لك إنك أنت شخصيا يا حسن يا علي يا مصطفى يا حسين أنت شخصيا بقدر ارتباطك بالقرآن تعلو في هذا الشهر وفي غيره بقدر ارتباطك بقدر اتصالك بالقرآن بقدر اقبالك على القرآن اذا كان الارتباط بالقرآن جعل كل شيء ارتبط به يعلو على اقرانه فانت شخصيا كلما ارتبطت بالقرآن تفهما تدبرا تفسيرا قراءة تلاوة عملا قياما ذكرا دعاءا تعلو بالقرآن فأنت تعامل القرآن معاملة من يرتقي وتحفظون أنه يقال لقارئ القرآن أي الذي يحفظ يعني يحفظ وعي لأنه شيء مع مصحف يوم القيامة يعني فيقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي كلما قرأت آية ارتقيت درجة وعدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن فإذا كنت تحفظ القرآن كله فإن منزلتك عند آخر أعلى درجات الجنة وإلا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا فلذلك هذا المعنى يجعل الإنسان وهو يتصل بالقرآن أحيانا فعلا حتى في صلاة القيام يعني, يعني الحقيقة يفرق يفرق لما يجد أن في آية مرت هو ذهنه شرد لا الله أنا محتاج ارتبط بهذه الآيات فإذا القلب يستحضر المسألة التالية أيها الإخوة مسألة الحقيقة يعني أريد أن أضعها في بؤرة الاهتمام أو في, في يعني محور تفكير المسلم لرمضان رمضان أو الصيام هو أول عبادة فرضت على الجنس البشري فيما نعلم صح ولا لا الله آدم خلقه الله أول ما خلقه قال له بقى اوعى تاكل من الشجرة دي وكل من كل الشجر كما يحدد الله لنا أنت عندك تقدر تفطر طول السنة لكن رمضان تصوم ولما تصوم هتصوم من الفجر للمغرب لكن بعد كده لا هذا التقسيم أول عبادة فرضت على جنس الآدمي على جنس البشر هي الصيام فيما جاء به القرآن قبل أن يقال له صلاة قبل أن يقال له وقبل الصيام كان مستضافا في الجنة وبعد الصيام نزل لمهمته في الأرض معنى ذلك أنك تنظر إلى الصوم على أنه كلمة السر في إعداد الجنس البشري لمهمته في الدنيا لمهمة الخلافة في الأرض ولولا ذلك ما كان التكليف الأول الذي يوجه إلى آدم عليه السلام إن يا آدم مارس عبادة الصوم كأول أمر يأمرك به رب العزة سبحانه أنا كلما جاء رمضان وشعرت بهذا المعنى أهو لا, لا, لا في معنى بدني ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة وإنما معنى قلبي أن البشر لم يكونوا ليقدروا على أن يقوموا بعبادة الله اللي هم المخصصين المختصين بها اللي هي الخلافة في الأرض لولا هذه العبادة وعلى فكرة أي عبادة بيقوم بها المسلم أي عبادة يقوم بها الجنس البشري هو مشترك فيها مع كائن أخر إلا عبادة الاستخلاف في الأرض يعني حتى عبادة الاختيار الجن أيضا تختار منهم مؤمن ومنهم كاف الصلاة الطهر الطعام أي عبادة العبادة الوحيدة التي لا يشترك مع الآدمي فيها أحد هي الاستخلاف في الأرض أنه يقوم ولذلك تطبيق الشريعة الإسلامية وإن قطعت أعناقنا دي قضية قضية من أجل هذا خلق الإنسان ليقيم على الأرض شريعة الله لينفذ على شرع الله على عباد الله فلو تركها يبقى ملك يبقى جن يبقى حيوان يبقى نبات يبقى جماد إنما عبادة الله أن يكون خليفة لله في الأرض أي بإقامة شرعه الذي أرسل هؤلاء الخلفاء به فأنت تشعر بهذا المعنى القلبي أنني لولا الصيام بغير الصيام لا أستطيع أن أقوم وإلا لما كان ولذلك وإلا لما كان آدم قد مر بهذه التجربة ولذلك لما وقع آدم في الخطأ في الصيام الله تعالى قال له طيب بعد أن قبل توبطه طبعنا نزلك بقى الأرض علشان تخلي بالك من نفس التجربة دي أن هناك ممنوعات وهناك تنظيم لهذه الممنوعات وهناك مباحات وهناك محرمات هتعيش بهذه الأرض فإما قالها بطر منها جميع بط بطر الهبوط, الهبوط من, من, من فوق لتحت كان بعد المرور بهذا الامتحان البسيط امتحان الصوم فإما يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرضه عن ذكري فإن له معيشة ضنكة أصبحت المسألة فيصل وفارق النقطة التالية أيضا. أنك تدرك أن عبادة الصوم هي أول عبادة خوطب بها الأمة التي سبقتنا أمة بني إسرائيل في مرحلة الخروج من مرحلة القهر إلى مرحلة التمكين كانوا في قهر يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم بيقتل الذكور ويستحيي النساء وأمة من غير الجالة تمتهن أعراض نسائها وأصبحوا أذل وعبيد وخدم وفي منتهى الدناء فلما أراد الله أن يخرجهم من عصر القهر إلى عصر التمكين تعرفين ضرب عليهم التوهان التيه أربعين سنة ومعهم موسى تايه أربعين سنة وهارون تايه أربعين سنة في التين لما أراد الله أن ينقل الأمة التي سبقتنا لها آخر تجربة بشرية المفروض نحن كأمة إسلامية نعرف أن الله ما ذكر لنا كل هذا القدر من القص والسيرة والسرد والإنباء عن الأمة التي سبقتنا إلا ليعلمنا التجربة البشرية الأخيرة قبلنا كيف كانت وإلى ما تعرضت وحصل إيه؟ عشان نبتدح نتعلم ونطعف ونمشي صح بعد أن نرى التجربة اللي قبلنا مباشرة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إنكم ستتبعون طريق هؤلاء ستتبعون سنة يعني طريق من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو أنهم كانوا قد دخلوا جحر ضب جحر فار صغير كده ضب ده حيوان صغير كده لدخلتموه ورأكم ففازع الصحاب يا خبر مين يا رسول الله اليهود والنصارى قال, قال ما معناه فمن يقولون يعني مين عندك أبلهم هي دي الأمة التي سبقتنا فإذا فعندما أرى أنا كمسلم أن الأمة التي سبقتنا انتقلت من هذا العصر الاستضعاف الى عصر التمكين الذي قال الله تعالى لهم فيه اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين وقال فيه ونريد ان نمنى على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري الطغاة منهم ما كانوا يحذرون ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون اللي نقلهم من الاستضعاف إلى التمكين عبادة طالوت عبادة الصيام لأنهم قالوا كده قالوا إذ قالوا ألم ترى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ وقعهم القهر اللي هم فيه إذ قالوا لنبي الله إبعث لنا ملكا وإنت تشوفها نعمل إيه نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وأن لا تقاتلوا هذا مستحيل إذا احنا أخرجنا من الديار والأموال والأبناء والبهدلنا وحصل ذل فلما بعث الله لهم طالوت ملكا أول شيء وهو مبعوث الله إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا زي ولقد آتينا لقمان الحكمة فأصبح نطق, لقم نطق لقمان نطق بحكمة آتاه الله إياها زي ولقد آتينا إبراهيم رشده أصبح نطق إبراهيم رشدا نأخذه على أنه رشد آتاه الله إياه كذلك طالوت بعث, بعث الله فهو مبعوث الله لهم كانت أول ما فرضه عليهم الصيام إن الله مختبركم وفاتنكم وفاتنكم و, و وممتحنكم ان الله مبتليكم بنهر نهر ميه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فكانت النتيجه انهم سقطوا في هذا الاختبار فكل من سقط اترمى بره بعيد خلاص لا يصلحون معنا فانتقال الامه من الاستضعاف إلى التمكين كان قبل كان عبره عبادة الصيام لذلك أنا شخصيا كمسلم أنا شخصيا محمد حازم عندما أرى كيف يعني أقوم بواجب الله وفريضة الله أقول يا رب ده أنا في قلب رمضان إذن أنقذ نفسي من انهيار من انهيار البشر الإنسان إن الإنسان في خسران إن الإنسان في خسر أنقذ نفسي بأن أجمعها بعبادة الصوم لأعطيها كفاءتها ولكي أعطيها قدرها ولكي أعطيها كينونتها ولكي أعطيها عصب حياتها فأعامل الصيام معاملة القلب الذي يعلم أنه ينقذ نفسه بهذا التالي المثال التالي أن صيام البشر صيام الإنسان وأول عبادة شوف أنا قلتلك أول عبادة على آدم حين استخلف وأول عبادة على بني إسرائيل لينتقلوا من الاستضعاف إلى التمكين هو أول عبادة فرضت على الموحدين على من يوحد الله على المسلمين على أمة المسلمة بعد أن غاب التوحيد عن وجه الأرض ستة قرون إلا فلتات نادرة ست ستمائة سنة تقريبا ستة قرون كاملة لم يكن فيها توحيد هو منذ رفع الله عيسى إليه إلى أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الفترة دي قرابة ستمائة سنة ستمائة سنة ليس فيها نبي ستمائة سنة ليس فيها رسول ستمائة سنة لم ينزل فيها كتاب ستمائة سنة قطع جبريل عن الأرض للوحي يعني لتنزيل وحي ستمائة سنة فلما جاء بعد فترة من الرسل يعني فتور وعدم نزول رسل بعد ستمائة سنة جاء جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبعثه الله وبدأت أول مقارعة بين الحق والباطل اللي هي غزوة بدر اللي هي أول استراع بين الحق والباطل بين الإيمان والكفر بين الشرك والتوحيد بعد ستمائة سنة لن يشرع الله لم يخرج الله هذه الكتلة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنها على فكرة هذه المجموعة إن تهلك فلن تعبد بعد ذلك في الأرض أبدا والله أعلم بذلك إنما أجراها الله على لسان النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بهذه الكتلة يفرض عليها الصيام يوم واحد رمضان تصوم ويوم اثنين رمضان الفجر تتحرك إلى غزوة بدر فالصوم هو امتلاك النفس إذن أنا أمام فريضة هي التي جعلت آدم يصلح للخلافة وهي التي نقلت بني إسرائيل من الاستضعاف إلى التمكين وهي التي نقلت الأمة بل البشرية بعد ستة قرون من الخور والضعف إلى أن يقوم الاستراع بين الحق والباطل في غزوة بدر التي ما رؤية الشيطان أخذ ولا أدحر مما كان فيها المثال التالي طبعا انا يعني انا أعد أشعر أن الدقائق تمضي لذلك أحاول أن أعطي الأمثلة وما من مثال منها إلا وأنا أشعر أني أحتاج فيه لوقت طويل لأتذوقه معكم لكن حسبي أنها إلماحات ودي شغلتكم بقى يا إخواني شغلتكم طوال رمضان أنكم تعيشوا هذه المعاني أنا قلت لكم لن يتحرك القلب إلا بمعايشة هذه المعاني يعني هذه المعاني هي التي تحرك القلب فلن يتحرك القلب أبدا إلا إذا عايشنا هذه المعاني وتعلمناه تعلما واضحا ظاهرا جليا قويا ليس فيه يعني ولذلك يعني على فكرة تدبر آية خير من تلاوة ألف آية تدبر آية خير من تلاوة ألف آية وخلي ده المثال القادم أيضا أحيانا الناس تتصور أنها مطالبة بختم القرآن في رمضان مرة واثنين وثلاثة وأنا لا أريد أن أنقص منهم من الناس على على ختم القرآن ولكني أريد أن لا يكون ختمهم للقرآن حركة لسان وصوت حنجرة واتعب بدا وقلوبهم غائبة اظن ان ده واضح فانا اريد ان ادخل القلب معهم في البيع في الشروة في الصفقة كلها فتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بدل ان يقول خلي بالك بقى انا بكلمك عن الكم والمادة وعن القلب اذا بك تفاجأ ان في عبادات رمضان عبادات قصيرة جدا كما ذكرت لكم عن الإفطار الصائم أنه مثلا شربت ماء مثلا دعاء ليلة القدر أم المؤمنين تقول لرسول الله يا رسول الله أرأيت لو صادفت ليلة القدر ماذا أقول؟ لو علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ فقال لها قولي الله أكبر هات وراء وألم بقى أكتب الدعاء لأن ده دعاء ليلة القدر أنا عندي عشر ساعات هاعد صلي فيهم طول الليل فأنا عايز يعني أخذ فأمسك وراء وألم وأبتدي أقرأ ليلة القدر فأفاجأ بأنه عبارة عن سطر واحد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه ده نصف سطر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه الله فين الدعاء والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والخاشعين والخاشعات الأحياء منهم والأموات اللهم كذا فين الأدعية المسرود الموسع فين إيه ده آه ليست العبرة بالأداء المطول للدعاء العبرة بالتذوق والإحساس بالمعنى الكامل في هذا النص سطح فمن كان قلبه لم يستحضر لهذا النصف صدر لن يكفيه هذا ولذلك ضربت دائما هذه المقارنة بين دعاء سيد الاستغفار وهو ما هو دعاء الله عز وجل أعطانا عليه صكا واضحا وعهدا قاطعا أن من قاله ثلاث مرات في يوم ومات في هذا اليوم دخل الجنة ومن قاله ثلاث مرات في ليله ومات في هذه الليله عهدا دخل الجنه عهدا ومن اوفى من الله ومن اوفى بما ومن اصدقم لله قيلا ومن اوفى من الله عهدا لما اجي قارئ الاقي سيد الاستغفار على جلاله بني على عزم مني على عهد مني على, على يعني صدق مني يقول وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أنا مرابط على عهدك ولكني في ليلة القدر حيث كرم الله سابغ رأيت أن عهودي ومواثيقي وقوتي لا تكفي ولا تؤهلني لـ لـ لـ لأحيط بهذا الفيض النازل من رحمات الله عز وجل فقلت يا رب ليس لعهدي ولا لوعدي وإنما لأنك أنت الله الذي يحب العفو اللهم إنك أنت عفو إنك أنت تحب العفو فاعف عني المؤ... شفت بقى المبررات مسوغات التعيين في... في, الع... في في مرتبة العفو ليست أنني أعد من نفسي أو أعاهد وإن كان هذا مطلوبا وشرطا يعني ده, ده من الشروط للتوبة إحنا مش هنقول إنما أنا أقول إن المسوغ والمبرر هو يا ربي فأزداد تذوقا للطف الله بي لرحمة الله بي لحلم الله بي لمغفرة الله لي لأنه يحب العفو فهو يعفو عني لأنه يحب العفو لا لاستحقاقي لذلك أنا والله لا أنسى وأنا صغير سن ان انا فعلا اصبت باحباط لما عرفت ان دعاء ليلة القدر انا مختم تصور ان دعاء ليلة القدر تكون تايبات كده بتتباع تباع في الاسواق دعاء ليلة القدر هتوها واشتروها وادعوا بيها وهي ادعية يعني جمعها الجامعون من السنة او من ادعية الصالحين او من غيروا للدعاء فالانسان محتاج يدعو لكن ان يفاجئن تفاجئن السنة بانه دعاء واحد صغير قصير يبقى المسألة مش عدد دعاء ولا عدد أسطر مسألة حركة قلب مش قلتلكه عبادات رمضان مبنية على استحضار القلب لا على ولذلك أيضا وهذا هو المثال التالي مسألة إننا أختم القرآن والأوراد كما قلت عايزة أختم مرة اتنين وثلاثة ثم أفاجأ بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله بآية واحدة إذا وانا أخلص امتى بقى مش هينفع الكلام ذه فين العدد فين الحسابة فين قال الحسابة دخول خروج في عدد صفحة 2-3-4 آية خمسة حزب حزبين جزئين خلصت ما خلصتش ثلاث أجزاء لأنا عوض بكرة الربعين اللي ما قدرتش عليهم النهاردة فين الحسابة دي دي حسابة تميت القلوب دي لأن الإنسان فيها لم تعد تلاوته تبعا لطاقة قلبه ده أصبح حاطت في جيبه حساباته وختمه العصر وختمه الفجر وختمه ال... لا ولذلك يجي واحد يسال ساعات يقول لي طيب يا فضيله الشيخ والله لو لو الواحد هيختم القران هيصلي طول الليل بايه واحده كما فعل هذا الصح هذا الرجل الصالح وظل يتلو طوال الليل بآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ويتزلزل وهو يقرأها ولا يستطيع أن يجاوزها إلى غيره يقول لي أن خلص إمت عارفين يا إخواني هذا السؤال وهو سؤال مهم عايزة يختم القرآن في شهر ودي سنة ويختم في أكثر من شهر يبقى بعيد عن السنة هذا السؤال لا يسأله إلا من لم يجرب بس انما المجرب اللي بيأكله القرآن صاحب العبادة عارف إن دي حالة لا تأتيه باستمرار ده هو أحيانا يجده متعته الروحية في انه يجيب الآية بعد الآية ويقعد يفكر في الآيات والخيط يجر خيط والآية بعد آية ومش قادر حتى خلص الجزء ومش قادر يتوقف لانه ما مأسلسة معاه بتروي روحه وبتحيي قلبه فهذه حال وفي يوم تالي يهي آية من الآيات مش قادر يجاوزها كآية مثلا قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها يظل يكررها العبد مش قادر يجاوزه لكن تاني يوم ما يقدرش يفضل مع آية وحدة إنما هي حالات للقلب فالمجرب يعلم أنه يختم القرآن في شهر ولكنها حالات للقلب إنما غير المجرب الفلسفي النظري اللي قاعد كده وقول لك الله طب أنا الطريقة دي ما تجيبشي القرآن كله في شهر ده ده واحد قاعد يحط نظريات فلسفية إنما انزلوا إلى أرض التطبيق والتنفيذ والطاعة قفوا في المحارب خاطبوا الله بالقرآن وستجدون أن هذا الأمر موجود إذن ليست مسألة الحساب في القرآن ولا في الدعاء ولا فيه نقطة مهمة هذا المثال التالي وهو مهم جدا وشيء لا يعني لا يعني لم ينتبه إليه معظم المسلمين اللي هو عبادة العشر الأواخر من رمضان مع الأسف الشديد معظم المسلمين فهمين أن عبادة العشر الأواخر هي عبادة ليلة القدر لا انتوا فهمين خطأ التبس عليكم الأمر وإنما العشر الأواخر من رمضان هي وعاء زمني اجتمعت فيه عبادتان اتنين لكن كل عبادة منهم غير التانية خالص وهذا ما قصده الشرع انه يضع العبادتين مع بعض عشان تتعلم معنى قلبي ايه يعني ايه الكلام ده العشر الاواخر من رمضان داخل فيهم ليلة القدم ففيها عبادة ليلة القدم التمسوها في الليالي المفردة الواتر الاليالي 21-23-25-27-29 خمس ليالي دول من العشر الأواخر من رمضان دي عبادة ليلة القدر إنما لو كان العشر الأواخر مقصود بهم عبادة ليلة القدر طب اعتكفهم كلهم ليه ليه مدام هم خمسة من العشر طيب باجتهد في القيام ليه طول الليل في الليالي المجوز الشافع آه حاجة اكتر طب اذا كده عبادة العشر الاواخر عبادة ليلة القدر بيبدأ الاعتكاف ليه يوم 19 رمضان المغرب ده يبدأ بقى المفروض اللي يوم 20 رمضان يعني بعدها ب26 ساعة تقريبا او 25 ساعة بعدها ب24 ساعة وساعتين يبدأ ليه بدري الله يبقى مش مقصود ليلة القدر طب ينتهي ليلة القدر انتهت الافتراضات اللي فيها بأدنى الفجر يوم تسعة وعشرين رمضان اللي يخليني أعود يوم تسعة رمضان كله معتكف وليل التلاتين رمضان معتكف ويوم تلاتين رمضان معتكف والسنة ألا أخرج من المعتكف إلا إلى صلاة العيد ليل يومين وشوية اللي بعد آخر فرصة في ليس القدر آه يبقى إذن فيه تغير دي عبادة غير دي بس الاثنين اجتمعوا في وعاء العشر الأواخر الرمضان العبادة التانية دي اسمها عبادة لزوم باب الله عند آخر فرصة قبل أن يفلت رمضان أنا عدت طول العام وحاولوا أن أعبد الله وجاء شهر شعبان رفعة الصحائف وأنا صحائفي مسودة وملئة بالسواد فقيل لي إن رمضان فرصة للنجاة فحاولت في رمضان أن أنجو فدخلت اجتهت فات عشر تيام عشرين يوم لازلت ضعيفا فضل عشر تيام وهيخلص رمضان وهيفلط طوق النجاح والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الخاسر من خسر فيه رحمة الله ويقول رغم أنف امرئ تحط في التراب تمرمغ في التراب رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له فضل عشر تيام لا أنا أتيت برحالي ولزمت بابك يا رب ليش همشي من هنا اللهم اعفو عني اللهم لا يخرج رمضان إلا وقد عفوت عني إنما بقى الواحد اللي يخشي يوم 21 ويخرج يوم 22 يدخل 23 ويخرج 24 يدخل 25 قلبه شكله إيه ده ده شغال ماديات سمعيني بقول ماديات شغال معاملة للنهاردة هو النهاردة يوم إيه ساعة كده في الناس نتيجة كذا ده دخول ده خروج ليه انت معتكف اللي... ليه ده دي ليه لا مجوز ايه اللي مدخلك فيها هذا قلب تعود على طريقة الحساب والحاسب الآلي والآلات الحاسبة والكمبيوترات انما ليس القلب اللي بيمسك بيشبط ويقول كما تفعله في الحج تطوف وبعد الطواف تذهب الى الملتزم تلصق بطنك وصدرك وخدك وياديك وذراعيك على الملتزم اللي هو متر ونص بين الباب اللي موجود في جدار الكعبة وبين الحجر الاسود وتسكى بالعبارات وتدعو الله انت مش عايز تستمع الملتزم فانت تأتي في عشر لا يا رب الحكاية مش حكاية ان انا هسيب وارجع دا المسألة مسألة مرابطة قبل افلات الفرصة والعبرة بالخواتيم ولذلك انا لا اترك الخواتيم يا سلام لو غفل المسلم عن الفارق بين عبادة العشر الأواخر وبين عبادة ليلة القدر اللي بيحصل ايه بقى انه بيهتمي بعبادة ليلة القدر ويغفل تماما عبادة هي العبادة العمدة الأم للعشر الأواخر وهي عبادة لزوم باب الله قبل إفلاة الفرصة وإدراة الخواتيم أيها الإخوة لا شك أنه إحنا ما أنجزنا شيئا من هذا الكلام الـ الـ يعني إلا قليلا جدا إنما على كل حال وقد بقي أمامي دقائق معدودات سأذكر لكم رأس موضوعين أو ثلاثة من ضمنها مسألة ما, ما تعلمونه من أن خلوف فام الصائم يقول لك خلوف فام الصائم من الصيام أطيب عند الله من ريح المسك ليه ليه لأنك لما تشغل واحد عندك تقول له انقل لي هذا الأثاف ويدور مثلا من الرصيف العربية النقل جابته الفوق دور التالت وتذهب وتعود إليه فلو وجدت عاملك أو عمالك ما شاء الله في منتهى النظافة ومعطرين ومسرحين شعرهم وآخر جمال ونظاف تزعل إنما لو رأيتهم يتصببون عرقا ورائحة العرق تفوح منهم تقول إنهم مجتهدون في العمل فخلوف فم الصائم هو دليل اشتغال العبد بعمله ولذلك المآول يحب رائحة العرق وشكل البهدلة من عامله وليس, وليس هو مش ممثل سينمائي علشان وإنما للعمل فهذا أيضا هو من ضمن هذا الأمر التالي مسألة الصيام إحنا شايفين أنتوا عارفين أن الصيام زي ما هو فريضة بيبقى حرام حرام نعم الصيام بيبقى حرام إمتى بيبقى حرام؟ لا يجوز أن تصوموا أيها الإخوة احفظوا هذا الكلام جيدا لا يجوز أن تصوموا يوم الخميس بعد غد ما ينفعش ما ينفعش لا يجوز ليه؟ لأنه ده الصيام يوم الشك اللي هو هل هو آخر من يوم في شعبان ولا في يوم تاني لا يجوز أيضا أن يكون هناك صيام في يوم عيد الفطر لا يجوز أن يكون هناك صيام في يوم عيد الأضحى لا يجوز أن يكون هناك صيام في أيام عيد الأضحى لأيام التشريق الصيام أنا عايز أطول شوية بعد المغرب ساعة كمان أجتهد لا يقول لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطور إنما لو لم تأخر الفطور خلاص يبتدي معامل الانهيار فالمغرب بسرعة لازم أفتر الله لانا كنت صايم لكن ما اصبحش من حقي امد الصيام دي ائتين كمان اصبحت مخالفة للسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام والسحور مش من حقي ان أنا اقول لا مش هتصح دي سنة لو تركت لو, لو دأبت على مخالفة السنة كان حرام. ولذلك السحور سنة وتأخير السحور سنة وتعجير الفطر سنة وحرام الصوم اه ده المسألة اذا ليست اعتياد الامتناع لله وإنما أن الله يحركني كعبد هنا الصوم فريضة هنا الصوم حرام هنا الطعام ممنوع هنا بسرعة تطعم هنا لا تستطيع أن تؤخر الشراب والطعام وهكذا إذن هي مسألة يعني التزام بفريضة الله عز وجل التي فرضها على العبد بصرف النظر أيها الإخوة يعني كنت لا شك أحب أن أتحدث عن أمور أخرى ولكن هكذا أختم بأن أقول لحضراتكم أنتم, أنتم, أنتم في رمضان اجتهدوا في إدراكات معاني العبادة فإنه لا فوز إلا بهذه المعاني وحاولوا أن تجتهدوا في إدراك ما فيها من مخاطبة للقلبيات فبها ينفعل القلب ويختم رمضان وأنت منفعل فتكون بعد رمضان أعبد لله عز وجل كلمة أخيرة أيها الإخوة لا تنسونا من صالح دعائكم في سجداتكم في الصلاة في رمضان فإنا أحوج إلى ذلك وإنا ندعو لأصحاب الكربات وأصحاب المظالم ولا ننسى إخوانا لنا في خلف أسوار السجون حرموا من أهليهم وأهلوهم حرموا منهم وتمر المواسم وهم كذلك اللهم ملطف بنا في قضائك وقدرك وفرج عن المكروبين كروبهم ورد الغائبين من الصالحين المسلمين إلى أهليهم وأنزل عليهم سكينة وأفرغ عليهم صبرا برحمتك وفضلك ومنك وإحسانك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته